واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون وَلَا موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كثروا ان هذا الا افتراء قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزوا وقالوا أساطير الأولين اجتتبنا فهي تملى عليه بفرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كان غفورا رحيما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 لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جساء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم, فيقول أأنتم ضم ضللتم هؤلاء هاؤلاء امنهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما اتعتم ولكن ما اتعتم وابا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 اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا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 ولا يأتونك بمثل إلا جئناك من الحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك, أولئك شر مكانا أضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تذبيرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما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 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْنِّيَلَ لِبَاسَهُ وَجَعَلَهُ مَسْبَاتَهُ وَجَعَلَ نشورا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الْرِّيَاحَ بُشْرًا فِي الْبَيْنَ يَدِي رَحْمَتِهِ وأنزلنا مِنَ السَّمَاوَاتِ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 وكان الكافر على ربه ظهيرا وما ارسلناك الا مبشرا ونبيرا قل ما اسالكم عليه من اجر الا, إلا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت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 فاسأل به خبيرا وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا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 والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعينهم وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما